مغين واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في القرى وقرى فبشرهم بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنة نات نعيم خالدين فيها ووعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا تميدى بكم وبث فيها وبث فيها من كل دابة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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ قالوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابٍ سَعِيرٍ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى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 ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبوحور والبحر يمده من بعده سبعة أبوحور ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة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 وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُ الْكَلْلَ لِدَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إلَى الْدَرْفَ مِنْهُمْ مُقَتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشِوا يَوْمَ اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده ولا مولود هو جاز عن شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرن